بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله لام م م ذلك الكتاب لا ريب فيه الكتاب لا غيب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما وَذَٰلِكَ نَهْيُهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأن أم لم تنذرهم لا يؤمنون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ختم الله على قلوبهم انْهَيٍ وَعَلَى اَبْصَارِهِم غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَعَلَى اَبْصَارِهِم غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمن بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا فسَهُم وَماَا يَشون يخَادونَ الله والَّذينَ آلًَا وَماَا يَخدَعونَ إِلَّا فُسَهُم وَماَا يَشون ف قُلوبِهِم رَضُم فَذَادَهُم اللههُ مَ رَضَاء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 119. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن 129. وإذا لك الذين آمنوا قالوا آمنا, قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون 120. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يمعنون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يمعنون اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين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 113. فلما, فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون 114. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ صُبْحٌ نُمُّهُمْ يُمْسُهُمْ لا يَرْجِعُونَ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ محيط الله محيط بالكافرين يكاد البر يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ا الله لذهب بسمعهم وابصارهم ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدير ان الله على يا رََّكَُّ خَلَقَكُم والَّذينَ مِ قَبكُمْ لاعَك تَتَّق أيأَ شبُدُور الذي خَلَقَكُ والَّذَ م قَرلِكُمْ لاعَك تَتَّك 111. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم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 فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا 148-وعدت للكافرين 149- وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار 140- وبشر الذين آمنوا وعملوا لئن ان ا كلما رزقوا من امن ثمره الرزق قالوا هذا الذي يرزقنا من قبل كلما رزقوا من امن ثمره الرزق الذي يرزقنا من قبل واتوا به متشابها وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضه 117. وأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم 118. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا وَأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَقُولُونَ مَاذَا أَوْدَعَ اللَّهُ بِآذَا مَثَلًا ضَلُّوا بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ضَلُّوا بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وما يضل به الا الفاسقين وما يضل به الا الفاسقين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 119. بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض 110. أولئك هم الخاسرون 111. أولئك هم الخاسرون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 أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون 111. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات 112. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا 117. وما استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم 118. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة 119.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 قالوا اتجعل فينا من يفسد فيها ويسبق الدم او نحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم لا تعلمون قال ما لا تعلمون وعلم آدم, وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال ان بعوني علمني ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على وقال ان بيوني باسماءهاؤلاء ان كنتم صادقين وقال ان بيوني باسماء يا قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم كأنت العليم الحكيم قال يا ادم ان بئهم باسماءهم قال يا ادم ان بئهم باسماءهم فلمما انباهم اقُلْ لَكُمْ إِنَّ مَن دَعَهُ بِاسْمِهِ قُلْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ قُلْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ ما تبدون وما كنتم تكتمون قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتون وإذ 117. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين 118. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا طعام اكل من الكافرين وقلنا اي ادم اسكن انت وزوجك الجنه وكل منا غاده حيث شئتما وقلنا اي ادم اسكن انت وزوجك الجنه واكلا منها رغدا حيث شئتما واكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجره فتكونا من الظالمين واكلا منها رغدا حيث شئ مَا وَلاتَكُ وَغادِهِ الشَّجرَةَ فَتَكُ مِ الَّالم فَأَذَهُمَ الشَّيقان وَنهَا فَأخَْجَهُ مَا مَِّا كََافِي فأَذَهُم الشَّيقون وََّ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بعضكم, بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ قلنا بِقُِهجَم فَإِمَّ يَأت النَّكُم مِنّهدَ مني هدى فَإِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ فَإِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَن ثاني يافدا يا سلام فنا ديهم ولاهم يحزنون والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب النار والالَّذينَكَثََّكَ النَّبُ بِ آيَاتِنُولِكَ أَصابُ أُمْ فيِي آخَالِدُون أُمْ فيِي يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وَاوفُوا بِعَهْدِ ٱللهِ إِذَا عَٰهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا ٱلْأَيْمَٰنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ آمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون ولا, ولا تلبسوا الحق في الباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ولا تلبسوا الحق بالباطي وتكتبوا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون افلا تعقلون واستعينوا بالصبر, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل 118. واذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين 119. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين What? تَقُومُ يَوْمَ لا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُقْضَى مِنَّا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِذ نَجَّيْنَاكُم مِّن آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَإِذ نَجَّيْنَاكُم مِّن آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يَسُؤُنَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذْبَحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ يَسُؤُنَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذْبَحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ وَفِي ذَلِكُم بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَفِي ذَلِكُم بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ آل فرعون وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ وَإِذْ تَسَوَّأْنَا بِكُلِّ بَحْرٍ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ وَإِذْ عَاهَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم الليل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون ثم عذونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ آتينا وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوهوا إلى بارئكم فاقتلوا وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذ كل ليل فتوهوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم غَفَرَ لَكُمْ صَيْرٌ لَكُم عِنْدَ غَفَرِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ إِنَّهُ هُوَ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 وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأحدتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون ثم بَادِي مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ قَالُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقَكُنَا وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حيث شئ تم رغدا ودخل الباب سجدا واقول حطتنغفر لكم خطاياكم هذه القريه فكلوا منها كيف شئتم رغدا ودخل الباب سجدا واقول حطت نغفر لكم خطاياكم 137. وسنزيد المحسنين 138. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا 149. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وَإِذِس تَتسْقَامُوسَالِقَوْمِهِ فَقُلْ نَُّرِ بعَصكَحَجرَفَ فَيرتَتْ مِنْهثْنت عشرةَ عن وَإذِس تتسقوسِقَْه فَكُل نُّرِب واد علم كل اناس مشربهم واد علم كل اناس مشربهم قولوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين قولوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وَإِذْ قُلتُم يامُوسًَا نصبِر ل طَام وَاحدٍ فَدولناَا رَبك وَإِفُلتُم يامُوسًَا نصبِ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض دُقُ لَهَا وَكِسَاءُهَا وَفُوهُهَا وَعَدَسُهَا قال قَالَ الذي هو هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ إحبطُ مِصْرَم فَإِن لَكُمَّا سَألْلتُمْ إحبِطُ مِصْرَم فَإِنَّ لَكُمَّْا سَألْلتُم وَظُرِبَت عَلَيْهِ مُذذَِّةُ وَالمَسْكَنَةُ وَبَا أُ بِغَضَبِم مِنَ اللهَّ وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بأنهم كانوا لَ بآياتة اللي وَكُُون للَّ ب بغ الحذك بماَا صَ وَوكوا يعتدذ إنَِّينَ آمَنُوا وََّينَ آدُ وََّ صَار مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَْومِآخِ إَِّينَ آمنوا والَّينَ آدُ وََّ صَار وَصَّارينَ مَن آمَنَ بِاللهِ واليَْومِآخِر مَنْ آممَنَ بِاللَّهِ وَْيَومِآخِرِ وَامِلَ صَالِحًَا فَلَهُم أَجُهُم مَن دَوَِّم وَلَا خَوْفُ النَا لَيْهِم وَلَا خَْفُ النَّ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 وإذ أخذنا بيساقكم ورفعنا فوقكم تغرخذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتكون ثم توليتم من بعد ذلك ثم دا لي لي فلولا فضل الله عليكم ورحمه له لكنتم الله عليكم ورحمه له لكنتم من الخاسرين وَلَ قَدَالِتُمَُّينَتَدَو مِنكُم في السَّابِتِ فَقُلناَالَهُ كُوا قِدَةً خاصين وَلَ قَدَرتَُّينَا تَدوْ فجَمَاه نَكَالًا لم بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً للمُتَّقين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 قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا لنا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ وَلَئِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ مَا تُؤْمَرُونَ فَالسَّمَاءُ تُنْهَون قَالُوا دَعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالُوا دَعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين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 إِنَّ اللَّهَ لَا مُهْتَدِي لَهُ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قَالَ إِنَّهُ يَكُونُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذلول فَأَصِيرُ الأَرْضَ وَلا تَسْكُنُ الأَرْضُ مُسَلَّمَةٌ لَّاشِيَةٌ فِيهَا قَالَ أَنَا جِئْتُ بِالْحَقِّ قَالَ أَنَا جِئْتُ لِلْحَقِّ فذَبَحُوهَا وما كَادُوا يَفْعَلُونَ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَالْتَآمَّتُمْ فِيهَا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَالْتَآمَّتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ اللَّهُ مُخْرِجٌ مَا تَكْتُمُونَ فكَُّظِْعُ ببضِهَا فكُ النظْعُ ببضهَا كذَلِكَ يُح اللهُ المَوْتَ وَيركُ آياتِه لاعََّكُم تَطِلون كذِكَ يحن اللهُ المَْتَ وَوركُم آياتعََّكُ قَّ قَسَت قُكم بعدذكَ فَهكَ الحِجارةِ أَ شَد قَصوى قَسَت قُوكُم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 مِنْهَا لَنَا يَشْرَبُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عما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 وَقَتَقْنَعُونَ أَن نُؤْمِنُ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وهم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 وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عند رَبِّكُمْ وَإلَ غَلَ رَغْبُهُ إ بَعظ قَالُون أَتُحَدّثُلَهُ بِماَا فَتَحَوَّهُ وَلَيكُ لخَجُكُ بِ يي دَ رَبّكُ أَفَلَا تَقلون فَلَا تَقلِلون أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ لا يظنون ومنه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 سَوْفَ يَعْلَمُونَ قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَنَّهُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَنَّهُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُم عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يخلف الله عهده قاتَّخَرتُ مَ دَ اللهه هدم فَلَ يُخِفَ الله عَه أَم تَقولونَ على اللهَّهِ مَا لا تَمونون أَم تَقولون على اللَّه مَا لا تََّون بَ منَنْ كَسَبَ سَئةَ وَحاقَت به خَط أتُ فَأُولائِكَ أأَصْقابُ الن ب كسَب سَيرتَم وَحاقَت به خَط تُ فَأول إكَ ومن فيها خالدون ومن فيها خالدون والذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك اصحاب الجنه والذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون هم فيها خالدون واذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل الا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وذل قربى واليتاما والمساكين واذا اخذنا ميثاق بني وَ إِلَ ل تَعبُضُونَ إَِّ اللهَّ وَِوالدَي يَحسَانَ وَدِقُب وَالتام وَمسكين وَذِقُب وَالتَام وَالمَسكين وَقُ لَّا صِحُسْنَ وَأَقيمُ الصلااتَ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 وعطيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم وارغون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 وَإِلْتخَذناامِي فَاقَكُم لا تَستكَُ لِمَااءكُم وَلاَا تُخْريونَ أَم فُسَكُم مِن ديَارِكُمْ ثمَُّا أَكُ رَبْتُم وَأَن تُم تَشْقَدُون ثمَُّا قَتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ ثُمَّ أَنْتُمْ وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعذوان وإن يأتوكم أسارا تفاذوهم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون وَلَوْ دُوَالِي وَإِن يَأْتُوكُمْ مُسَارَةً فَادُوهُمْ وَإِن يَأْتُوكُمْ مُسَارَةً فَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ وَإِن يَأْتُوكُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ 119. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض 110. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا 111. فما جزاء من يفعل يفعل ذلك منكم الاخير يوم في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون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 أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنه العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وأآتنا عساب مغم البات وأأَدنااه بوح القدس وآتنا عس افا كلما جاءكم رسول بما لا تهوا انفسكم استكبرتم ففريق كذبتم وفريق تقتلون اذا كلما جاء رسول بما لا تهوا انفسكم استكبرتم ففريق فكذبتم وفريق تفترون وقالوا قلوبنا غلف وقالوا قلوبنا غلف بَل نَهُ اللههُ بكُفْرِهِم فَقَليلََّ يُؤمِنُون بَلَّانَهُم مَا يُؤْمنِنون ولما جاءهم كتاب من عند اللَّهِ مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ولما جاءهم كتاب من نَذِ الله مُصَدِّقٌ لِّمَا مَاءَ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا به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 بِئْسَ مَا شَتَمُوا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَذْكُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ نُزُلًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ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 لَهُمْأَ بِمن زَلَََّهُ قالون أؤممِنُ بِمَازِ عَلَمَا قالونُؤمِنُوا بِمَا أُنزِلَ عَلَن وَيَكُونَ بِمَا, بما, بما وَرَ وَهُوَ الحَُّم صَدِّقَ لِمَا مَاهُم قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكُونُ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ صَدَقَ لَنَا مَا مَعَهْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كنت 117. ولم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين 118. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم الليل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ اللَّيْلَ بِكُفْرِهِمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل بئس يأمركم لَكُمُ لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين 112. قل إن كانت لكم الدار الآخرة فارتقي ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين والله عليم بالظالمين وَلَ تَجدهُم أَحص الناسَّعَ حياتيِ وَمِنَ الذينَ أشكُ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَيَّ وَعَمَّرَ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ عَمَّرَهُ مِنَ الْعَذَابِ أَيَّ وَعَمَّرَ وَاللَّهُ بصير بِمَا يَعْمَلُونَ 117. والله بصير بما يعملون 118. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين 119. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نُزِّلَ عَلَيْكَ بِكَرِيمِ ابْنِ اللَّهِ فَصُدِّقْ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ للكافرين مَنْ كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل عميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات ولقد وَمَا يَفْعَلُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ وَمَا يَفْعَلُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوْ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فريق منهم عاهدوا عهداً نَبَذَهُ فَرِيقٌ 119. بل أكثرهم لا يؤمنون 110. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله 111. ولما جاءهم رسول من عند ك لم ماَاهُ نبَذَ فريق مِ الذي نَثُ الكتاب كتاب ما نَبَذَ فرَيقُم مِنَ الذي نَأوطُ الكتاب كتاب الله وَر أَغْورهِم كَأَهُ لا يَعلمون نبَذَ فريقُ من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك 119. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت 110. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر 119. وعلى الملكين بباب لهاروت وماروت 110. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر 111. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر 117. مِنْهُ منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه 118. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله 119. وما هم بضارين به من أحد حَنِيٌّ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي مِنْ خَلَاق وَرَضُوا عَنِنَا مَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كانوا ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبه من عند الله خير ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبه من عند الله خير لو كانوا لو كانوا يعلمون يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقلنا انظرنا واسمعوا يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقلنا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم وللكافرين رَبُّ ما مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كفروا من مِنْ الكتاب الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنَ رَبِّكُمْ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ والله يختص برحمته من يشاء والله يستصف برحمته من يشاء والله ذو الفضل والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ, ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير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 ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل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 يَقُومُ كَأَسَدٍ مِنْ عِنادِ أَنْفُسِهِمْ لِذَا بِأَنَّ تَبَيُّنَ لَهُ الْحَقُّ قَافُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ قَافُوا وَاصْفَحُوا ان الله على كل شيء قدير واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله ولا تقدموا لانفسكم يَدُوه عِنْدَ الله إِنَّ الله بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير إِنَّ الله بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا من كانهُ دَأَمنَفَار إِلكَ أمانان يهُ إِلك أمانهُ والهاتُ بُهانَكُم إِكُ تُم صَادِف والهاتُ بَلا منَنْ سْلَمَ وَجههَهُ للِلههِ وَهُو مُحسِن فَدَهُ أَجهُ وَإِدَ رَبِّ من سلْلَمَ وَجههَهُ لللههِ وَوَ مُحْسِن فَدَهُ أَجهُ وَإَ رَِّه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 لون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون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 كروتي اسمه وساعي خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم ولله المشرق ولله المشرق والمغرب فَأَ م تُولُّ فَثََّ وَجِهُ اللهَّ فَنَ بَاتُ وَُّ فَثََّ وَجِهُ اللَّ إَِّ اللهَّه وَاسِع النَّالم إَِّ اللَّ وَاسِع النَّالِيم وَقَاُ التَّخَدَم اللهَّهُ وَلَدَا وَقَاُ التَّخَدَ اللَّهُ وَلَدَا سبحانه سبحانه بل ما في السماوات والارض بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون كل له قانتون بدع السماوات والارض بدع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُكُمْ فَيَكُونُ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّنَا يَقُولُ لَهُكُمْ سَيَكُونُ وَقَالَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلُ قَوْلِهِم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 كَبِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرَا إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ الْحَقَّ بَشِيرًا وَنَذِيرَا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ, ولا تسأل عن أصحاب الجحيم وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلَن نَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ وَلَن تَرْضَىٰ كَالْيَهُودِ وَلَن نَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى, الله هو الهدى قل إن هدى الله هو الهدى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 الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك ومن يتكبر به فاولئك هم الخاسرون ومن يتكبر به فاولئك يا بني اسرائيل اذكرون عمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين يا بني اسرائيل ان اكون عمتي عليكم واني فضلتكم على العالمين What? 111. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدن ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدن ولا تنفع أَثُ وَلَاهُ يصَغُون وَإِذِ بِالتَّلَ إِذِ الرَّهِي مَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتََّهُنْ وَإِذِ بِالتَّل إِروَهِ مَ رَبّهُ بِكَلِماتٍ قال اني جاعلك للناس اماما قال اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين قال لا ينال وَإِذْ جَعَنَّ الْبَيتَ مَثَابَةَ لَِّاسِ وَأَمْنَ وَاتَّخِذُ مَِّ قامِ بُراَاهِيمَ مُصَلَّ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 تابو ذو كهله من الثناوات من امننا من اوم بالله واليوم الاخر وقال ومن كفر فامتعه قليلا ثم اضربه الى عذاب نا قليلا ثم أضره إلى عذاب النار وبئس المصير وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل مننا innaka antas-sami'ul-alim wa illayrafa'u ilayhi al-qawa'ida min al-bayt wa isma'il ربنا تقبل منا innaka antas-sami'ul-alim ربنا وَجَعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ ومن مَتَّلَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُب عَلَيْنَا وَتُب عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ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 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نفسه ومن يغضب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا ولقد في الدنيا وانه في الاخره الصالحين وانه في لمن الصالحين قال لَ رَبّ أأَسل قال أأَسلتُ لرَِّ العالمين قال أأَسلتُ لرَبِّ العالمين 22-ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون 23-ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ ان كنتم شهداء اذ حضر يوسف النوت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسعاق إلها واحدا ونحن له مسلمون قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسعاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ لَهَا ما كسبت وَلَا تَسْأَلُونَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا أَفَكُلُّ مَنْ يُؤْمِنُ هُودًا أَمْ نَصَارَىٰ يَهْتَدُوا قُلْ بل ملة وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ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 وَإِنتَوَّ فَإِ ماهُم في شقاقُ وَإ تََّ فَإ ماهُم في شقاق فسَ يَكفيكَهُ الله فسََفيكَهُ الله وَهُو السَّم الالم وَهُو السَّملال صةَ الله إِلَهَ تَمَّ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ 117. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وَلَنَا ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون 118. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا امَّنْ آمَنَ بِقَوْمِنَا نَحْنُ لَهُمْ مُخْلِصُونَ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ أَمْ تَقُولُونَ إن 119. وإسماعيل وإسحاف ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى 110. قل أأنتم أعلم أم الله 111. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله 112. ومن أظلم ممن كتم شهادة الله كَتَشَادَثَ عِندَ بُمِنَ الله وَمَا الله بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَلَا الله مُغَافِلٌ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ ما كسبت لا انا كسبت ولاكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون ولا تسالون مما كانوا يعملون سيقول السفهاء من النار سماء ولهم منطلتهم التي كانوا عليها سيقول اسم فاهر من الناسماء ولهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب قل لله المشرق والمغرب يهديمَ يش إلى الصاطم مُسْقم يهديم إلى الصاطم مستقم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 وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَلَقَدْ جَعَلْنَا الْكَعْبَةَ لَكَ فَاذْكُرْ اسْمَ وَإِنْ كَانَتْ لَكَ ثِقَاهُ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَإِنْ كَانَتْ الله ثِقَاهُ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ ليضيع إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ وَلَنَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ بَل لَّوَّلَيْنَنَّكَ فِتْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا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 وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبَلَ بَعْضٍ وَمَا هُمْ بِتَابِعٍ كِرَلاَكَذَ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ من الظالمين الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ارناهم وان فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ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 وَمِن حَيْثُ خََاجتَ فَوَلِّ وَجهكَ شَطُ الْمسْجدِِ الحَوام وَحيَثُ خَاجتَ فَوَلِّ وَجكَ شَطو المسجد الحَوام وَإَِّهُلَ الحَقُّ مِ الربِّك وَإِهُ الحَُّ مِ الربك وَمَ اللهَّهُ بغافِلنََّ وما الله بغافل عن ما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لَّئِن لَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لَّئِن فاس عَلَكُم تُججَّة إَّا الذيينَ غَلَموا مِنهُ فَلاَا تَخشَهُ فَل تَخْشَوهُم وَخْشَوْون وَِئُتَّن يعمَّت عَلَْكُم وَلاعََّكُمْ تحتََدُون 111. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون 112. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم 117. ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما أم تكونوا تعلمون 118. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون 119. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين ان الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات ولا تقولوا لمن في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون بل احياء ولكن لا تشعرون وَلَ نَبِل وََّكُم بِشَيهِم مِنَخَوْوف وَالْجو وَنَقُصم مِنَ الأأَموَالِ وَالأَم فُسِ وَتَّمات وَلَ نَرِلُ وَالكُ بشَيْهِم مِخَوف وَجو وَلَقُصم مِ الأموالِ والأنفس والثمرات.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 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ من شعائر الله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 إن تقوى غيرا فإن الله شاكر علي إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله الذين يكون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنه الله توبوا واصلحوا وبينوا فاولائك اتوب عليهم الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولائك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم وأنا التواب الرحيم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 قالهم لعند توماني والملائكه والناس اجمعين والدينا فيها والدينا فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون لا يخفف وانه العذاب ولا هم ينظرون وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ لَا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 والفرك التي تيري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض, فأحيا به الأرض بعد موتها وبثت فيها من كل دار وتصريف الرياح وأحيى بإن أرض بعد موتها وبث فيها من كل دافة وتصريف الرياح وتص في الذاقِ وَستعابِمزَخْفرَ بين السَّم وَ الأضلَ آيات القوم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَن دَاً يُحِبُّونَه كَحُبِّ اللَّهِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن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 وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْا الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابَ إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب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 لَنَكَوَّتَنَّتَ بَغَا مِنْهُمْ كَمَا تَبَوَّأُوا مِنَّا كَذَالِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَمَّا لَهُمْ حَسَرَاتٌ عَلَيْهِمْ كَذَالِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَمَّا لَمْ حَسَرَاتٌ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا فقوات الشيطان يا أيها الناس قَيْبًا وَلا تَتَّبِعُوا فُقَوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ ظَاهِرٌ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ 109. وعلى الله ما لا تعلمون 110. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون 111. وإذا قيل لهم اتبعوا ما Tavionma. 119. ومثل الذي الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء 110. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء قُنُقُوا وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا وَزَّفَ لَكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ مَيْتَةٌ وَدَمٌ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ إِلَّا بِغَيْرِ اللَّهِ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ إِلَّا وما غير باغي ولا, غير باغ ولا الله غفور رحيم َّذينَ يَُّونَمَا أَن زَلَ المَّ مِنَكِتاب وَيَشْتَعُونَ بِه ثَمَنَ قَللَ إَِّ ويشترون به ثمنًا قليلًا أولئك ما يقولون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله ويشترون به ثمنًا قليلًا أولئك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 وَلَالَتَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَوْفِرِ أُولَئِكَ الَّذِينَ جَزَاهُمُ رَبُّنَا لَتَ 119. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق 110. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد 111. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد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 وَلَكِنَّ الْبِرَّ وَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَ الْمَالِ اَطْعِمُوا الْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي <تصفيق> ولا تواتى الزكاة والمفون بعهدهم اذا عاهدوا What? وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ صدقوا الذين صدقوا والاولئك هم المتقون المتقون يا في القتل الحّ بالحُّ وال العاب بال العاب والأُمسابِ في قتل الح بالحّ وال الع بال والأم فَمَنوفِي يَلَ مِن أَخِيهِ فِي وَأَدَُم إلَيْهِ أَخِيهِ شيءَي فَِّبَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ تخفيف من ربكم ورحمه ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اتدا بعد ذلك فله عذاب اليم ان لم يهد وَلَكُ في القِصاسِ حياك قُ الأبابِعَكُ تَتتكون وَلَك في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 اِْمَهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ أَلَمْ نَكُنْ لَهُ بِعَثْمَاسًا يَعُوفَ فَإِنَّمَا اِْمَهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فمَن خَافَ مِ مصِين جَفَن أَوئِثمَم فَأَصْحذَنَهُم فَلَائِثمعَلَي فنن خَدَصين جََفَ أَ إِثْم فَأَصْلَذَنَهُ فَلَائثملَ الله غَفُ بسم الله الرحمن الرحيم ان الله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا ايها الذين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 وعلى الذين يطيقونه فذية طعام مسكين أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام الأخر لهو قد يت قام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له ان تطوع خيرا فهو خير له وان تصنف خير لكم وأن إن كنتم, إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر رمضان الذي فمن شهد, منكم الشهر فليصم فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر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 هُوَ الَّذِي يَسْتَر عَلَيْكُمْ وَيَمُنُّ عَلَيْكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي 129. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرصدون 120. فليستجيبوا لي وليؤمنوا وليؤمنوا به لعلهم يرسدون أعل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم أعل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم كن لباس لكم وأنتم 119. كن لباس لكم وأنتم لباس لهم 110. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم 111. فَنَنأْتِ اسْقُفَ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَسَعَنْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَقُلُوا اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَيْءِ وَقُلُوا اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ من ثُمَّ أَتِمُّوا الصيام, أتم الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَا يَجُؤُنَّ إِلَيْكُمْ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ للناس لعلهم يتقون 119. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها 118. وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون 119. وتدلوا بها إلى الحكام يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تأتوا وريسل ذو بان تات البنوت من ظهورها ولكن الذو من اتفق وقت البيوت من ابوابها, البيوت من أبوابها الله لعلكم تفلحون واتقوا الله لعلكم تفلحون وَقاتِلوا فيِي سَبيل اللههِ الذيينَ يقاتِلونَكُم وَلاَا تعْتَذُوا وَقاتِلُوا فيِي سرَريل الله الذيينَ لا يحبُّ المتَدين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 ولا تقاتلوهم منذ المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ولا تقاتلوهم منذ المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فقتلوهم فان قاتلكم كَذَالِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ كَذَالِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنْ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَإِنْ انْتَهُوا فَإِنَّهُ غَفُورٌ وَقاتِلُهُم حتىََّ لا تَكُونَ فِتْنَةُ وَيَكُونَ الّينُ للِل وَقاتِلُهُ شَتَّ ل تَكَُ فتْنَتُ وَيَكُونَ الّين للِل فَإنتَهُ فَلاَاعُذِ وَنَ إِلَّ عَلَ الظَّالِمِينَ فإن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 عن امره لله فان احصرتم فما استيسر من الهدي فان احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمَنكَانَ مِنْكُم مَرِيضًا أَْ بهِهِ أَذَم مِوأْسِهِ فَفِدَةُم مِصَ مِنْ أَ أو صَدَقَةٍ أَْ نُوسُك أم كَ أَوْ نُوسُك فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَن كَلَّفَ الْعُمْرَةَ إِلَى مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لم يجد فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ في الْحَجِّ وَسَبْعَةَ إِذَا رَجَعْتُمْ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةَ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ, كاملة تلك عشرة كاملة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 الحج اشهر المعلومات الحج اشهر المعلومات ومن فرض فيهم الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج من فرض فيهم الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَلَا تَسْأَلُوا مِنْ غَيْرِهِ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى, التقوى وَاتَّقُوا 119. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم 110. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم 111. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند نَادَيتِي فَرْقُ مَا عِنْدَ الْمِشْعَالِ أَرَانِي وَذِكْرُهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ من قبله لَمِنَ الضَّالِّينَ الناس واستغفر الله ما فيهم من حيث اباض الناس واستغفر الله ان الله غفور رحيم ان الله غفور رحيم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 في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذابا النار ومنهم ينقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة واكنا عذابا اولئك لهم نصيب مما كسبوا اولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب الله سريع الحساب واذكروا الله في ايام 117. واذكروا الله في أيام معدودات 118. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه 119. تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا على لمن, لمن اتقى واتقوا الله وعلموا انكم اليه تحشرون واتقوا الله وعلموا انكم تحشرون وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ كَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِذُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ومن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 وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ ولبئس المهاد ولبئس المهاد وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ بِضَلَالَةٍ أَمْ وَضَاءَةِ اللَّهِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ بِضَلَالَةٍ أَمْ وَضَاءَةِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ وَاللَّهُ رءوف بالعباد يا 126. يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان 127. يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان 128. لكم عدو مبين 119. فإن زلمتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم 110. فإن زلمتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم 111. هل ينظرون إلا في غولَل مِنَ الغَمامِ والمَلائكَةُ وَقُضَ الأم هل يون إأَ يكب الله في غلَلٍ مَِ الغَامِ والمرا إكَة وَكُض الأم وَإلَ الله ترجع يَُ وَإلَ اللهُ ترجع الأمور سَإِلَكَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ سَإِلَكَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ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 والَّذينَاتَّقَ فَووقَهُم يَومَ القياامَ والَّذينَاتَّقَ فَوْقَهُم يَْمَ القياام واللههُ يعذكُ مَْ يش أ بغير حساب واللههُ يعْذك مَ يش أمْ بغيرِ حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وَأَنزَلَ مَا هُوَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَأَنزَلَ نَا مُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ يَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا وَلَا يَسْتَوِي ذُو مِنْكُم وَذُو مِنْكُمْ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ بَعْدَمَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ فَهَذَا اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِاخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ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 والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقون فَأَنتَ مِن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا أَنفَقْتَ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وما تفعلوا مِنْ خير فان الله بِهِ عليم ولا تفعلوا من خير فان الله به عليم قتلاليكم القتال وهو كره لكم قتلاليكم القتال وهو كره لكم واساء ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم 106. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم 107. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم 118. والله يعلم وأنتم لا تعلمون 119. والله يعلم وأنتم لا تعلمون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 كل قتال فيه كذب وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله والفتنه اكبر من القتل والفتنه اكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدي منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة ومن يرتدي منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ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 رَجُلَيْنِ مَائِتُهُ كَذِرٌ وَمَنَاعُونَ النَّاسِ وَابْنُهُمَا أَكْثَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا ينفقون قول العفو قول العفو كَذَلِكَ يُبَيِّنُ الله لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, في الدنيا والآخرة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 وَلا ابدُ مُؤمٌِ خَير مِ مشرك وَلَ عجَبَكم وَلاابدؤِ خَيون مِن مشك وَلو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار 119. والمغفرة بإذنه 110. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه 111. ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون 113. عن المحيض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 نَمْ وَيُحِبُّ التَّوَّادِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَاؤُكُمْ حِصْنٌ لَّكُمْ فَادْفَعُوا حُدُودَكُمْ أَنَّ شَرَّكُمْ نِسَاؤُكُمْ حِصْنٌ لَّكُمْ فَادْفَعُوا حُدُودَكُمْ أَنَّ شَرَّكُمْ وَقَدِّمُوا وَقَدِّمُوا لَهُمْ أَنفُسَكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ, المؤمنين وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عبدا لايمانكم انتبوا وتتقوا وتصلحوا بين الناس ولا تجعلوا الله عبدا لايمانكم انتبوا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم 117. لا يؤاخذكم الله باللو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم 118. لا يؤاخذكم الله باللو والله غفور حليم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربصوا اربعه اشهر للذين يؤلون من نسائهم تربصوا اربعه الرحيم اذكر وان فر ان الله غفور رحيم وان عزم الطلاق فان الله سميع عليم وان عزم الطلاق فان الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بانفسهن فلا تقربن والمطلقات يتربصن بانفسهن فلا تقربن ولا يحل لهن ان يكنمن ما خلق الله في ارحامهن ان والله واليوم وابو لتهن احق بردهن في ذلك ان ارد اصلاحا وابو لتهن احق بردهن في ذلك ان ارد اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولهن مثل الذين يعلمون بالنعم وللرجال عليهم درجه وللرجال عليهم درجه والله عزيز حكيم والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان الطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن شيئا إلا 119. فلا جناح عليهما فيما افتدت به 110. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به 111. تلك حدود الله فلا تعتدوها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 119. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما هُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَأَبْلِغُوهُنَّ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ وَإِذِ الْتَقُتُونُ نِسَاءَ أَفَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا ايات الله هزوا ولا تتخذوا ايات الله هزوا عَلَيْكُمْ مِنْ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ فَاحْكُمُوا مَا تَهَيَّى عَلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ مِنْ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بكل شيء عليم. وَمَا هَلَكُوا لَمُ انْطَهَر بِكُل شَيْءٍ عَلِيم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْقُلُوهُنَّ أَن ينكحن إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ وَإِذَا قَلَّكُتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْطُلُوهُنَّ أَن يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوْعَضُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأظهر ذلكم أزكى لكم وأظهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والله يعلم 121. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة 122. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن كسوتهن بالمعروف وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا اسعها لا تكلف نفس لا تضر الوالده بولدها ولا له بولده لا تظلم والده بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك وعلى الوارث مثل ذلك فان اراد فصالا ان ترض من هما وتشاور ألا جاح لَهمَا أد ب وَإِن وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف 110. وإن أردتم أن واتقوا الله ولعلم ان الله بما تعملون بصير واتقوا الله ولعلم ان الله بما تعملون بصير والَّذينَ يتَوَفتَوونَ مِنْ كُم وَيَذَعُونَ أَزْواجََ تَ رََّصنَ بِأَمفُسِهٍ أَرباتَ أَشْكُر وَعَشْرَ وََّذينَ يُتَوَفتَوونَ مِنكُم وَيَذَونَ أَزواجَي يتََّصنَدِأَ فُسِهِ فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف فإذا بلغن أجلهن فلا 119. والله بما تعملون خبير 110. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم 111. ولا جناح عليكم في النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا علم الله أن فَأَصْدَتْ قُرُونُهُمْ وَلَكِنْ لَا تُواعِنُهُمْ سِوَى أَنْ تَفُولُوا قَوْلًا عَنْفَا وَلَا تَعْظِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ولا قُدَّةٌ لِكاحِ حَتَّى يبلغ الكتاب أجله وَلَمْ يُنَّ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُ 119. وعلموا أن الله غفور حليم 110. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضو لهن لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضو لهن فريضة ق مِس أَملَ تَبَسُون أَ تَفرِْغُلَهَُّ فَرِيغَ وَمَتعون على الموس قَدَوه وَعَلَ المُكُتِ قدَعُوه مَتًَا بِالمَغُوفِي حَّ على المُحسنين وَمَتيون على الموس دَون 118. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم 119. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فنصف ما فرضتم 118. فنسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصق ما, فرضت ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح فنسق ما فرضتم إلا وَأَنْتَفُو أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَأَنْتَفُو أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير 119. وإن الله تعملون بصير 110. على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين 111. عافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين 112. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا اِنْ خِفْتُمْ فَرِيَالَ الدَّوْرَ بَالَا فَإِذَا آمِنْتُمْ فَذَكُّرُوا هَكَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِذَا آمِنْتُمْ فَذَكُّرُوا هَكَمَا عَلَّمَنَا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم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 والله عزيز حكيم والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ تِلْكَ الْقُرَى فَضَّلْنَا بَعْضَهَا عَلَى بعض منهم 115. كلم الله ورفع بعضهم 117. وأيدناه بروح القدس 118. وآتينا عيسى أذن مريم البينات وأيدناه بروح القدس 119. ولو شاء اللهم اقتتل الذين من بعدهم ولكن اختلفوا ولو شاء الله انما الذين من بعد ان من بعد ما جاءت قلوب ولكن, ولكن اختلفوا فمنهم من ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتتن ولكن الله يفعل ما يريد ولو شاء 119. من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة ولا نوم لا تكف له سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض له في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده 111. يمنى ما بين أيديهم وما خلفهم وَلَا 112. ولا الارض وسع كرس يسماوات والارض ولا يعوده حفظهما الرشد من يرشد من الغي من يرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقا في صام لها وقد استمسك بالعوة الغثالا في صام لها والله سميع عليم والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى 10. اجِب إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّي أَن آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ 117. قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر قال إرهايم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر 112. والله لا يهدي القوم الظالمين 113. والله لا يهدي القوم الظالمين 114. أو كالذي مر على قوية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه 118. أو كالذي مر على قرية وهي قاوية على عوشها قال أنا يحييها بإله بعد موتها 119. فأماته الله مئة عام ثم بعثه كم لبث هذا كم لبث قال لبثت يوما او بعض يوم قال لبثت يوما او بعض يوم قال بل لبثت مئه عاما فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنن وَانظُرْ إِلَى خَلْقِ مَالِكِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى خَلْقِ مَالِكِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ فنَلَهُم قَالَ أََّمأَنَّ اللهَّ عَ كلُّ شيءَ قَديدلَ ما تَبَ لَهُ قَالَ أَأَن النَّلهَّعَ كلُ شيءَ الْمَوْتَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ 114. فقر أربعة من القير فصوهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا 115. قال من القير فصوهن ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم واعلم أن الله عزيز حكيم 129. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. 119. ومع سنادل في كل سنبلة مئة حب 110. والله يضاعف لمن يشاء ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما 117. لهم عيو من ذوقهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 118. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أبا 117. والله غني الحليم 118. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأبى. 121. ورقاتكم بالمن والأذاك الذين وَأَنَّ عَلَيْهِ تُرَابًا فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لا يكذبون على شيء مما كذب والله لا يهدي القوم الكافرين والله لا يهدي القوم, لا يهدي القوم ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء 119. وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة 119. فمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت ككلها ضعفين فإن لم يصبها وابل والله بما تعملون بصير والله بما تعملون بصير اي ود احدكم ان تكون له جنته من نخيل واعناب تجري من تحتها الانهار 117. وقال الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر 118. <تصفيق> 119. فأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها ذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ كَذَلِكَ 119. ومما أخرجنا لكم من الأرض 110. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا فيََّ مُ الخَبثَ مِنه توُم ف قُونَ 117. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء 118. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع العليم والله واسع العليم يقتل حكمه من يشاء فَفَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أولو اَوْ نَذَرْتَ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا انْتَهَيْتُمْ مِنْ نَذْرَةٍ أَوْ نَهَرْتُمْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ من <تصفيق> عما وَِ وَعَنكُم مِن سَاتِكُ وَيكَ وَعَكُم مِ سَ آاتِكُ بِمَا تََّلونَ خَبير واللههُ بِمَا تََّلونَ خَبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وَم تُ fiكون إتِ لا إله إلا لا يستطيعون ضربا في الأرض يعون ضربا في الارض يحسنهم الجاهل اغنيا امنت عف في تعريفهم عافا <تصفيق> 119. الذين ينفقون أموالهم فلهم أجوهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتقبطه الشيطان من المسر لَيَكُونَنَّ إِلَّا كَمَا يَقُولُ الَّذِي يَتَقَبَّضُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ النَّاسِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ 119. وأحل الله البيع وحرم الربا 110. وأحل الله البيع وحرم الربا 111. فمن جاءه موعظة فَلَهُ مَا فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله 112. فمن جاءه موعظة وَمَن عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَمَن عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ والله لا يحب كل كفار والله لا يحب كل كفار اثيم 119. إن الذين الصَّالِحَاتِ وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 110. إن الذين آمنوا وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وبروا ما بقي من الربا فَذَنُبُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَذَنُبُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن كُنْتُمْ وَالِقُلاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ وَإِنْ كَانَ ذُو سُرَّةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَإِنْ كَانَ ذُو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 يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعرض وليكتب بينكم انكم كاتبون بالعد ولا يبكاتب ان يكتب كما علمه الله ولا يبكاتب ان يكتب كما علمه الله بل يكتب ويملي للذي عليه الحق والي اتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا اليد واليمن للذي عليه الحق واليد اتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فان كان الذي عليه الحق سفيهن او ضعيفا او لا يس أن يملله وفليمل الوليه بالعدل فإن كان الذي عليه الحق سبيا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يملله وفليمل الوليه بالعدل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 119. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يئث الشهداء اذا مادوا ولا يئث شهداء اذا مادوا ولا تسام ان تثبته صغيرا او كبيرا الى اجله ولا تسام 126. ذلكم أقسق عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا 127. ذلكم أقسق عند الله وأقوم للشهادة 118. حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وَأَشْهِدُ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارُّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَلَا يُضَارُّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِن انه فسوق بكم وان تفعلوا فانه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله الله, ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم والله بكل شيء عليم وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مكموضه وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤذي الذي ائت من أمانته وليتق الله ربه فإن أمن بعضكم بعضا فليؤذي الذي ائت من أمانته وليتق الله ربه ولا 114. ولا تكتم الشهادة 115. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه 116. والله بما تعملون عليم 117. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم ومن لله ما في السماوات وما في الارض لله ما في السماوات وما في الارض وانتم بدون ما في انفسكم او تخوه يحاسبكم به الله وَهُوَ يُحَاسِبُكُمْ بِالْلاَّهِ فَأُفْتِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ أُفْتِرُ لِمَن يشاء 124. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون 125. آمن آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله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 إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اتسبت لها ما كسبت وعليها ما اتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا